القو فيها سمع لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن ألمتم إلا في ظه لا لذ كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيش فاعترفوا بذنبهم فسحق لاصحاب السعيش إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أوجهرو به إنه عليم بذات الصدور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 أي يغسف بكم الأرض أي يغسف بكم الأرض فإذا هيتموا أم أنتم في السماء أي يرسل عليكم حاصبا أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يرو إلى الطير فوقهم صاف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 مكذبا على وجهه اهداه امنيا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 إنا أنا نذير فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رحمنا فمن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هو وفي ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أحكم غورا فمن يأتيكم بما